بسم الله الرحمن الرحيم الم حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولا قد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم الله الذين صدقوا ولا يعلم الكاذبين ام حسب الذين يعملون السيئات أي يسبقون ساء ما يحكمون من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 وَمِنَ النَّاسِ من يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا عَذَّبَ في الله جعل لِّلنَّاسِ الناس كعذاب اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرُ من رَبِّكَ لَتَجِدَنَّ النَّاسَ يَسْتَبْشِرُونَ بِمَا أَنزَلَ أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، وليعلمن الله الذين آمنوا، وليعلمن المنافقين، وقال الذين كفروا للذين آمنوا.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 يوم قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. En wat إك لهم عذاب ليم فما كان جواب قومه الا ان قالوا قتلوه او حرقوه فانجيه الله من النار ان في ذلك لآيات لقوم يوم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 له لوط وقال إنني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، ووهبنا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذريته نُبُوَّ والكتاب الْكِتَابَ جئناه اجره في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين ولوط إذ قال لقومه انكم لتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين Ey, inna kumla tatu na rige, la wata kotaaruna sabi, la wata tatu na fina di kumulmunkeru. Femma kene gewebba illa, e illa.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 إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سوير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 Messalulle dinet tehodo, mindu nille hië olija. Eke beita. Wainne auhanel bojoti le lang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 نزل إليكم وإلا هنا وإلاكم واحدون ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومنها أولئك من يؤمن به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 بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قلنا انما لا يات عند الله وإنما أنا نذير مبين اولم يكفهموا أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم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 ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقنر ليقولن الله فأنا يوفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له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 وَلَمْ يروا انا جعلنا حرمنا امنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يؤمنون اللَّهِ الله يكفرون ومن اظلم ممن عَلَى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وإن الله لمع المحسنين ألف لا أغلبت الروم في أدن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين